يا ابو محمد يا ابراهيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يكره دارا ورسولا فكن خانصا عظيما اما بعد فإن افضل الحديث الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم وشرح امور مختفاتها وكل محدثه بدعه وكل بالاسم بالاله وكل برئات في النار ثم اما بعد فلها لفرصه طيرة ودار ان شاء الله ان نسقي اخواننا وابنائنا واحبائنا في الله في هذه الليله في المباركه لنفاجئ شيئا من امر ديننا ما يتعلق بحياتنا ما يتعلق بجنا و ما يتعلق بحياتنا ايه وعلاقتنا بالله وعلاقاتنا باخواننا المسلمين وغير المسلمين فان الاسلام تفصل في البيان هذه الأمور بيانا شافيا بالقران والسنة ما طلب الله غير الشيء نحتاجه احتياج البشر على القليل ما من شيء الصنه جاءت بالدين وكل متطلبات البشر لما يسعدهم في دينهم ودنياهم كله متوفر في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كل هذه القبول تقوم على أساس الاصلاح العقائدي هو تصحيح معنى لا اله الا الله وردعنتها وتطبيقها ورد اعتقاد في اسماء الله وصفاته العليا هذه اسس الاسلام والايمان في هذه الرساله النبويه والحضبيه بل وفي ما قبلها للسلام لا بده ان نعرف الله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفات العليا وقد ذكر الله منها الكثير المضارع في الآيات القرانيه فمعظم الآيات وختم فمعني اسم من الاسماء الا او بالصفه او صفه مثل هذه هذا اسلوب يدرس في علوم التفسير المتقدمين الله سبحانه وتعالى ومخافه والرضا فيما عنده فالخوف من عقابه النهوض بالجانب هذه اسماء الحسنى وصفات العليا التي ذكرت في القران بيان بها النصوص العظيمه التي وعد الله فيها المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحه وعدهم بجزاء عظيم يجل في افق السماوات والارض ويدرسن المستقبل يهاما لا علم بخت ولا اذن سمعت ولا خطر اذا قبل مشى هؤلاء المؤمنون الاختيار الصالحين الذين عرفوا الله حق معرفته وعبدوه حق عبادته اصلاح الناس قدما يسقون توجيهات وارشادات الى ما ينفعهم في دينهم سواء ادى من كتب بوصولها وكتبا وخاء واداه واستكبر واستعلى اراء الشيء عظيم وما ذا الشيء اصلا عليكم الصلاه والسلام عد لهم عذاب السعير وعد لهم نارا وقودها الناس والحجاره وعدت في كثير اجزاء نصوص كثيره في القران والسنه وهي فالتفكر ابن على الله تبارك وتعالى وتفاصيل اذنهام واضطباب على من اطاع الله وطبق تشريعاته واوامره واتبع رسله عليهم الصلاه والسلام فعلى المسلمين ان يعرفوا الله باسماءه وصفاته وانواع ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الشعائر عبادات والمعاملات وسياسات وسائل شئون الحياه التي لا يحصل في التقرير وما تجدوه من نقد وخلل المسلمين وان في ذلك لا على الاسلام لا ادى شيء اني والسنه العليا المسلمين الذين تقصروا وتكاسلوا ان تشيعه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق الذي يستحقه في تقديري واجبه محمد صلى الله عليه وسلم كلام آل خفيف في حياه المسلمين ومظاهر هذا الخلل يجب الواعظ المسلم في هذه التضارب الصيغه والنصوبات من الإسلام ولا تنقلب من الاسلام وانما تنقلب مجالهم دينهم لم يجي الحركات في كثير منهم وان الله تبارك وتعالى على هذا التقلان وعلى هذا الصراع اني استنعموا اوهاب باصادهم واظلامهم واهجوا الدين العاصره فقال وما طلموا منهم الا ادنى احتصام في نقاهه وعزه وكرامته وزال ظلم من الاحاديث على حياه المسلمين فعلاه طلاء المسلمين بمشاركم ارض وموارد او استيراق لها وابنهم او تدارك ما احموه واسلام وما قصر فيه من حفظ المتقى وقضيت والزيان يا وهب كل وعاق ابو ما الله في شرفه بنار القوات العاليه الله بالاسنان الحسنه صفاته ابو دلوا لا تصفها فيها وبذلك جش الارض وعمره وشاءت هي منه وحاطه كل شيء يدور في الكون للسماء واجرائها العظام الى ادق الشعرات واصغر من يدي والحشرات لا يخطى مني من جاهك سبحانه وتعالى فاحاط بكل شيء علم واحصر ان شيء عبثه على سهاله فما توقف او بهذه الاثناء وهذا الخطاب فشانناها ويتجذرها ونستعين بالذكر بالذكر دونه الصلاه الصالحه فان ذلك يزيد الغلب يغرس النماء ويزيده ولن نني كن يكن موالف وتقواه وتحته من له سبحانه وتعالى فنجد ايه وحده ونستغيث به وحده ونلج في سجائده الى سبحانه وتعالى ونحبه أكثر من انفسنا وابنائنا واموالنا ومن كل شيء فما خذ رسوله او قريب من هذه المحبه لانها تقنيلا لمحبه الله تبارك وتعالى لا يمن احدكم حتى اتقن احد اذنه ولده ووالده ما شاء الله هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا منكم من وجده وجدهم الله ورسوله احب اليهم من الناس احب وان يحب المراه لا يحبه اليهود وان يقرا ان يهوذا الكبري تبا وحره ان يقضى في النار هاك ووجد ابو المسلم لله اجر الله تصلينا لله واسمائع العظيم وادي ضاو الصغار الذي يصل سيرو هذا الضياء من اجلاله وتعظيمه الله تبارك وتعالى واذا شعر حق الانسان بما يحبه من امور الدنيا الناجله ورفق وصاحب وصديق مع محبه الله يجب عليك أن تقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويؤخره على كل ما سواه هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين فانتم بده يعني هذا توقف عن المسلمين لا حب هذا الله نظر كثيرا في حياته الغضاب من الناس وجميع ما شاع هذا في اوساط المسلمين ضد الله وصادته واجرامه ومن الغوغاء باوامره واماهم ومن هدم التي شرعها والتقوان لكل الحقوق يا العالمين وبعباده ايضا وصي نفسي اياتي بتقوى الله ومخلص له وانصمام لامر العقيده وامر العقبه وان المحافظ وامر, وأمر السياده الاسلاميه تسجد فيها وتتعامل فيها وتتعامل بها فيما فهمنا محل اشر المسلمين وما بها مع... مع غير المسلمين فور صارت كان هو والاحلاق ان تشرع في دين مصلي مع المسلمين وبعون في ميدان إلى الله وفي ميدان المعامله وان استهلي بالاخلاق الاسلاميه تبعها والصدق والامانه والتواضع والحكمه في الدعوه إلى الله تبارك وتعالى اثار رهوبه وامته في انتشار الإسلام في اوساط الناس وظن ان الاسلام انتشر بالسر فقط كما يتصور معظم الناس وانما انتشر بفضل الاخلاق عندتي قام الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباه تربيه على انقى واهم الاخلاق في الصدق والامانه والوفاء بالعهود غير ذلك من الاخلاق التي كانت اكبر دافع للناس دافع للناس ولا تقدم الاسلام لان البراء من غير المسلمين يضحك ويفتش وينتج ولا اسره هو طغاء كل ما عندهم من موارد ولقا من اباءه واجدامه وثقافاته تباؤا وقبر الشوماء تمام عدله الاسلام وامان جلالته والماء امام ظاهره وحصله وكماله في طاولقاته وراء ظهره ويقبل على الاسلام ورهبته واخلاقه وصدقه تتالم وانا في الشباب وتطبق احلاق الاسلام وفيما بينكم تبرهنكم وتطبقوها مع الاخرين لا بد من التوجه الى الله تبارك وتعالى وذلك الضوابط يجب ان نلتزم باحكام التي سنت الله ورسوله واتقى بها اصحابه وطالبها الصالحون اللهم احسن يجب ان نلتزم نلتزمها مع الذكر تشريعات الاسلاميه والاعراف ودعوه الاخلاص ولمنطقه لعنا الله تبارك وتعالى فان أن من دعى شفتي اما قدوا للمسلمين سواء كانوا في البالمه او كانوا في بالجان غير المسلمين وقصور الصور سواء اهل الاسلام ومنصره من الإسلام ورسوله السلام فموبق ورسوله الى الاعراق ويوصي بتلك الوصايا العظيمه الحكيمه ومنها الوصايا الاخلاقيه اصبري ولا تؤثري وبشري ولا تحزني وينصحهم بالصدق يوصيهم عموما بالصدق ويحدد لهم هذا الصدق ويم يدل ان الله ان يحبها فصدق الامر كله ان الله رفيق يحب الافكا في الامر كله حتى ان عاصمنا اليهود الساء الصائد واليهود اماره اليهود الى سعاده المسلمين بتبانيهم طارد بديء السوء فلم تتماثعوا اذ ها وترضعوهم الى قومه جاءوا على عليه الصلاه وقال <تصفيق> ان الله رفيق يحب الرفقه فامل كليه كما اهلهت له فغير هو الدفاء التعامل مع المسلمين عونه من اشد المنكرات عن الاسلام ليت على دائره العالميه وتغير الاخلاق والعقيده والمذهب لا اظن ان التقوى حكيما لكم في وش ما ياخذون به من اطاع الاسلام واحكامه واخلاقه وتشريعات يسوق لهم ابن نواب بالحوس الشديد الا اخ في ما بينكم والا استحمل دعابه الاحلاق التي اشاق ما بعضها اسطر الله تبارك وتعالى ان يغفرها واياكم لكل ما يحبه الربان وان يجمدنا واياكم مصاحقه وان وضعنا واياكم من المتحبين هذا الاخلاق والصاهرين عباد منجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب صحابه القران ويرى الى تقويه القران والسنه من هذا التوكل الذي قد تلقاه لكم فصدقتم الله وشهدت قطاكم وان تطيب قلوبكم واهذبوا قلوب الشحناء والضغضاء ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك لطيف رحيم بسم الله انا نبين محمد يا ابا ابيه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذن يا مولانا شيخنا في بعد الاسئله ان كان لديكم المتسع من الوقت والا بدانا بالترجمه سلام تفضل نعم جاء طيب بارك الله فيكم شيخنا سائل يسأل نعم سائل يسأل أما حدث من تخسيرات في مدينة لندن وقد نسب هذا إلى بعد المنتسبين إلى الإسلام وقد علمنا او تعلمنا من مشايخنا أن الإسلام بريء من مثل هذه الافعال fa'al min fadlakum tawdih hadha al-amr jazaakum wallahu the questioner is asking about what recently took place of explosions in london and it is allegedly attributed to those who claim to be muslims however but we have learned from our scholars that Islam is absolutely free and has nothing to do with such actions so could you please clarify this jazaakum allah khairan الذي جرى في لندن او غيرها الخصائص بعض المفكرين لاسلام هم من يشيعون الاسلام وكان كان على طول اللقاء ويجب ان تجيء ان كل ما يشوع الاسلام ارا صورة اسوء من هذه الصوره القضيه التي في شؤون الاسلام اسئل عنه من قد يستعد لاستهلاكه والقتل زاد المستعدين وقال هذا ان اتقى هذه النظر ان قال ما عنده ويرجع الله الاسلام ظالما ولكن ما عاد جالصا يصورونه الإسلام بهذه الصوره ولا يتبع أن هناك انواع الخطيه تدهب للاسلام وتغير الشكل روح الاسلام فهل تنقض الاسلام بان في الغرب هناك فساد ويهود نصر وزنازقه يريدوا ان يصدوا الناس عن الاسلام لقد دعوا شعوبهم افضل هذه السنه وراء آلاف تلكات اعتب الاسلام فخاف والله اعلم ان يستوي اذهان على قلوب ومشاعر ويهون طعنهم وان يدخل الناس ابن ذا اقوا وهذا حال اليهود ولو زادوا تغشين في طريق ان اعاده الاسلام ينجحون هذا الجهل الصغار لا يدرون او لا يدرون اذا يواجه الخطيرة خطيره المحي من الاسلام ستزداد العدايا الاسلام مسلم في العدايه الاهليه طلعوا للشر والله لا ينبغي لرسوله انراه فتاكل مشركه كثيره يحب من القفي والشاع والطيال والوردات وغير الشيوخ وغيرهم هذا الامر يهتم به الاسلام غايه التتمام وقد قيل عبارته ان الاسلام اكثر المنتجات يشمل المعامله في الاخلاق وفي اخلاق العائله والوفاء بال وهو بالعهد كان قال بالعهد وبين المسلمين عهد في عهد المعلى ويتوالى وانتقل عهده ومعي رابط دشه على افراحي الى ذهوم فلما ادى ابو عاريه اذن وقت العهد كان ف حاول ان يخرث في الصحاري البيضاء بندر احد الصحاري بالشرق قالوا بعثر طبيب قال الله اقدر ولا غدر فكتبت معركه كما هذا تلقى نصيحه من البلاء بدون خاطر طلب يا معركه الغدر امر بحال متصادم فلان ان جئني بشيء اذن هذا لا يمكن بافساد نفسه وتشويهه كل مسلم يحتي بافساد تتبرع الى الله تبارك وتعالى من هذه الاعمال التي لا تفيد المسلم والمسلمين وانما تنفذ اضرار في الاسلام وبعدا صيحات الآن من اعثار هذه التفروقات الخطيرة واعتقد أن الكثير من, من المجامع العالميه التخريبيه يدرك ان فتاه فجوه ستصيب المسلمين فانه ذل بالاستعمار وان رحم الله من اجابه الرحماء هذه دعوه المسلمين قوله وهو مسلم اذن الله تبارك وتعالى ان يبصل نار الدين وان يثق شباب امتي ان احياء لديني واحترام لدينهم واستعاد الكل ما يشوه جماله او كرمه وتكفيه وشبابه احسن الله اليكم وبارك الله فيكم طاب الله فديكم الله يتقبلكم في ان شاء الله برقال نورك الجوال المشايخ الذين